في طريقي تائه المسكين عبد الليل بليس بايس كنت في طريقي تائه المسكين عبد الليل بليس بايس الحزين راني يسوع أزرف الدوم راني يسوع أزرف الدوم من هول الظلام فقدت راجعي ايضا لا سلام فزعت وصرفت من هول الظلام فقط راجعي ايضا لا راني الحبيب في اسر راهيب راني الحبيب في اسر راهيب جاء من رأيت نوراً في الطريق يسوع نداني بصوت رقيق بغتة رأيت نوراً في الطريق يسوع نداني بصوت رقيق قال لا أنساك نعمتي تراك قال لا أنساك نعمتي تراك لا تخاف شرا ما دمت معي ياسوع هنيتي من متعزيتي نام محبتي مجدل اسمه ياسوع صفرتي ومن مقوتي سلمته قلبي مجدل اسمه فأنا يا ربي أعطيك قلبي خلفك أسير ولو للصليب أنا يا ربي أعطيك قلبي خلفك أسير ولو للصليب أصق مع بولس أهتف مع داود أصق مع بولس أهتف مع داود بما واعمالي أغلب ما يسوع